إن البحر ولا موج إن هاج البحر ولا موج للاطماس فينا مسك ترسي على الماء. Me don'tafi sefi nazi, me don'tafi sefi nazi. Rabbi ya namer ta'ah, inta' alim kutri al mu'een, لي يا وادي ودي لي يا ألام, يا ألام هنا في غربتي وبعد انتهي الحياة سيمسح داماتي في سفينا زي ما دمت في سفينا زي ربي انا مرتاح انت علم قطر الاموان فانت لذا أعيش شاكرا لذا أعيش شاكراً دوماً في كل حين ومهن مهاجة الأمواج يبقى لنا معين ما دمت في tabi ana merta enta alim kuntel el waqt